ذلك يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ العزيز الحكيم لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ يكاد السماوات يتفطرن فوقهم، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا من دُونِهِ أَوْلِيَا اللَّهُ حَفِيظٌ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر تنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعي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 ام اتخذوه من دونه أَوْلِيَاءَ فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لكم ربي عليه توكلت وإليه فَيَطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَأُكُمْ فِيهِ ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك وما وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا, ولا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ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 وَمَا يَتَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا لَقُوِيَ بَيْنَهُمْ وَأَنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِيهِ شَكٍّ مِنُهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبَعَ أَهْوَاءَهُمْ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 أَلَا إِنَّ الذين يمارون في الساعة لم في الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرف الاخره نزد له في حرفه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شرعوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ الله وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ فَصْلِ بينهم وَإِنَّ الظالمين لهم عذاب أَلِيمٌ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمَنُوا وعملوا الصالحات في رضاعة الجنة لهم لهم لا يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير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 وَمَا إِنْ يَقْتَنِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 ولكن ينزل بقدر ما يشاء إِنَّهُ بعباده خبير بصير وهو الذي من بعد ما قلطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وما أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَهُوَ على جمعهم إذا يشاء قدير وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَنتُمْ بِمَعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ ولله من ولي ولا نصير ومن اياته الجواري في البحر كالاعلام أين شئ يسكن الرياح فيضلل راكدا على ظهري إن في ذلك لآيات لكل صبان شكور إن في ذلك مآت لكل صبار شكور أو يوبقهم بما كسبوا ويعفو كثير ويعلم الذين يجادلون في آيات ولقد جاءتنا ما لهم من محيص فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا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 والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة, وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين Dinahidea, a soba rulbary rumiangun, tasso rul. Ojej, a soba rulbary rumiangun, tasso إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم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 يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يُعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي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 وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ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 وإذا أذقنا الإنسان رحمة منا فرح بها وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وَإِن تصبهم سيئة بما قدمت أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء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 إِنَّهُ عليم قدير وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فيوحي بإذنه ما يشاء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 قراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور